بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فهذا لقاء من لقاءات الملخص في أصول الفقه وكنا في اللقاء الماضي نتحدث عن الأحكام الوضعيه وقد انتهينا في هذا اللقاء من الكلام, من الكلام على السبب والشرط والمانع ولم يبقى لنا إلا الصحة والبطلان والرخصة والع... والعزيمة فكما أسلفنا أن الأحكام الوضعية خمسة وهي الشرط والسبب والمانع والصحة والبطلان والرخصة والعزيمة وبعون الله تعالى نبدأ الآن في الصحة والبطلان فنقول بالله التوفيق أن أفعال المكلفين إذا وقعت مستوفية المستوفية الأركان والشروط وتوف... وتوفرت وانتفت الموانع حكم الشارع بصحة هذا العمل وإذا فقدت شرطا أو, أو, لم أو, أو لم تتوفر الأسباب أو وجدت الموانع حكم على هذه العبادة بالبطلان والصحة والبطلان كما أسلفنا بعض أهل العلم يعبر فيقول الصحة والفساد من أهل العلم يعبر فيقول الصحة والفساد كالإمام الزركشي في البحر المحيط وابن قدامة وغيرهما والمرداوي وغيرهم ومنهم من يعبر فيقول الصحة والبطلان كالشاطبي والرازي والجويني في الورقات وغير هؤلاء والأمر قريب فالصحة والبطلان والصحة والبطلان من الأحكام الشرعية وقلنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين أحكام تكليفية وأحكام وضعية فلماذا قلنا أن الأحكام من الصحة والبطلان من الأحكام الشرعية وهي أو هي أيضا من الأحكام الوضعية فلماذا دخلت في الأحكام الشرعية نقول أن العمل كما أسلفنا أن العمل كما أسلفنا يحكم عليه بالصحة والبطلان من خلال معرفة الشروط والأسباب والموانع فلا أستطيع أن أحكم على العبادة بالصحة والبطلان إلا إذا عرفت الشروط والأسباب والموانع والذي حدد الشروط وعين الأسباب وقرر الموانع والشارع لهذا سميت أحكام شرعية فالذي قال أن الوضوء شرط في صحة الصلاة هو الشارع والذي قال أن القتل سبب لمنع الوارث من الميراث هو الشارع، ولهذا سميت احكام شرعية. وقلنا أنها من أقسام الحكم الوضعي. قلنا أنها من أقسام الوضعي. فنقول الصحة والبطلان او الصحة والفساد. تعريف الصحة والبطلان. الصحة لغة تعريف الصحة في اللغة خلاف السقم خلاف الصق وهي السلامة وعدم الاختلال. فيقال إنسان صحيح أي ليس به سقم وليس به اختلال وهو سليم فهذا معنى الصحة في اللغة أما في الاصطلاح أي في اصطلاح علماء أصول الفقه فالصحيح عندهم ما ترتب عليه اثره الشرعي ما ترتب عليه أثره الشرعي وحصل به المقصود هذا معنى عبارة صحيحة أو معنى عقد صحيح ما ترتب عليه أثره الشرعي وحصل به المقصود ومعنى هذا التعريف أن الصحة في اصطلاح الفقهاء تطلق على العبادات كالصيام والصلاة والحج والزكاة وتطلق أيضا على المعاملات كالبيوع عقد البيع عقد الإجارة عقد النكاح فالصحة عندهم في العبادات هي الاجزاء وإسقاط القضاء الإجزاء وإسقاط القضاء فكل عبادة فعلت وأجزاءت ولم تطالب فيها بالقضاء فهي صحيحة فكل صوم في يوم رمضان كل صيام يوم أسقط عنك هذا اليوم ولم تطالب فيه بالقضاء فهو صوم صحيح فهب أن, فهب أن رجل صلى صلاة صحيحة أجزأته هذه الصلاة ولم يطالب بالإعادة فهذه العبادة تسمى صحيحة وكذلك الصحة أيضا عندهم في المعاملات هي كل عندهم في المعاملات كعقود البيع والإجارة والنكاح هي ما ترتب عليها المقصود الشرعي من العقد فكل عقد نكاح أباح التلزز بالمنكوحة يسمى عقد صحيح وكل عقد وكل عقد إجارة أباحة الانتفاع بالشيء المستأجر يسمى عقد صحيح فهذه الصحة عند علماء الأصول نأتي إلى تعريف البطلان البطلان لغة الباطل نقيد الحق عكس الحق والجمع أباطيل والجمع أباطيل وبطل الشيء ذهب ضياعا وخسرانا هذه في اللغة أما عند علماء الأصول ف. البطلان عكس الصحة فنقول كل تعريف الباطل عند علماء الأصول أو البطلان عند علماء الأصول قلنا أن الصحيح ما ترتب عليه أثره الشرعي وحصل به المقصود الباطل ما لم يترتب عليه أثره الشرعي ولم يحصل به المقصود فكل عبادة لم تجزئ وطلبت بالإعادة فهي عبادة بطلة. وكل عقد لم يحصل به المقصود فهو عقد فاسد أو عقد باطل فهذا يسمى تعريف البطلان تعريف الصحة والبطلان نقول الصحة عند علماء الأصول الصحة أو العمل الصحيح الصحيح ما ترتب عليه اثره الشرعي وحصل به المقصود والباطل ما لم يترتب عليه اثره الشرعي ولم يحصل به المقصود هل الباطل والفاسد مترادفان نعم الباطل والفاسد مر... الباطل مرادف الفاسد عند الجماهير عند جماهير علماء أصول والفقهاء الفاسد مراد في الباطل فهما اسمان لمسمى واحد عند الجمهور فلا فرق عند الجمهور فلا فرق بين الباطل والفاسد عند جماهير الفقهاء فهما بمعنى واحد عندهم سواء في العبء سواء في المعاملات أو في العبادات فالصلاة عندهم تسمى الغير المجزئة تسمى باطلة وتسمى فاسدة وأن المرأة الذي نزل عليها الحيض في نهار رمضان يسمى هذا الصيام فاسد ويسمى باطل وأن العقد الذي لا يؤدي عقد البيع الذي لا يؤدي إلى نقل الملكية هذا يسمى عندهم فاسد ويسمى عندهم باطل فالصحة والبطلان في العبادات والمعاملات عند الجمهور بمعنى واحد بمعنى واحد قال المردو في التحبير والبطلان والفساد انتبه والبطلان والفساد مترادفان وهذا مذهب أحمد والشافعي ومذهب أصحابهما أيضا وكثير من أهل العلم هذا مذهب الجمهور أن, الصحة أن الباطل والفاسد بمعنى واحد سواء كان في المعاملات أو كان في العبادات فيقولون صلاة فاسدة صلاة باطلة المعنى واحد ويقولون عقد فاسد عقد باطل بمعنى واحد هذا عند جمهور الفقهاء وجمهور أهل الأصول أما الأحناف خالفوا في ذلك خلف في ماذا وافقوا الجمهور على عدم التفريق بين الباطل والفاسد في العبادات في العبادات فقالوا أن الصلاة الغير مجزئه يعني أو الصيام الغير مجزئ يقولون هذا صوم فاسد وهذا صوم باطل بمعنى واحد أما في المعاملات ففرقوا فرقوا بين الفاسد وبين الباطل فالبيع عندهم إما صحيح وإما باطل أو فاسد فأثبت أبو حنيفة قسما بين الباطل والصحيح وهو الفاسد فعنده البيع مثلا إما صحيح وإما فاسد وإما باطل أما الجمهور عندهم البيع بيع صحيح أو بيع باطل أو فاسد الاسنان بمعنى واحد أما عند أبي حنيفة في في المعاملات لا أقصف العبادات عنده في المعاملات أن العقد إما صحيح وإما فاسد وإما باطل فمن أين هذا التقسيم من أين أتى هذا التقسيم عند أبي حنيفة قال أما الصحيح العقد الصحيح هو ما كان مشروعا بأصله ووصفه جميعا أي يعني معنى ما كان مشروعا بأصله ووصفه أي ما استجمع الشروط والأركان عقد صحيح توفرت فيه الشروط وتوفرت فيه الأركان فهو معتبر شرعا هذا يسمى صحيحا طيب الباطل أما الباطل هو ما لم يكن مشروعا بأصله ولا وصفه كبيع الشيء لا يجوز بيعا كبيع الخنزير هذا العقد يسمى عند أبي حنيفة باطل لأنه عقد غير مشروع بأصل ولا فصل لأنك ستبيع شيء لا يجوز بيعه أصلا أو, كبيع أو كعقد بيع الغلام الصغير الغلام الغير مكلف يعقد بيع هو ليس أهل للتكليف ليس أهل للتصرف ليس عنده اهليه التصرف فهذا العقد يسمى عند أبي حنيفة باطل لأنه هذا العقد فاسد بأصله وباطل بأصله وبوصفه إذا عقد صحيح عقد باطل أما الثالث فهو الفاسد وهو كل بيع مشروع بأصله هو أصل البيع مشروع ولكن طرأ عليه وصف معين أدى إلى فساد هذا العقد مثال ماذا مثال على ذلك؟ يعني العقد الفاس عند أبي حنيفة ما رجع الخلل فيه إلى أوصاف العقد لا إلى أركانه لا إلى أركانة. مثال ذلك بيع الدرهم بالدرهمين بيع الدرهم بالدرهمين أصل البيع جائز ولكن طرأ عليه الزيادة الربوية فصار عقدا فاسدا إذا الصحة والبطلان عند الجمهور الباطل عند الجمهور بمعنى الفاسد سواء كان في المعاملات أو في العبادات خالف في ذلك أبو حنيفة فقال, الصحة فقال الباطل والفاسد بمعنى واحد في العبادات أما في جانب المعاملات ففرق أبو حنيفة فقال العقول إما صحيح إما فاسدة إما باطل فزاد نوع ثالث يبقى انتهينا الآن من تعريف انتهينا الآن من الصحة والفساد قلنا تعريف الصحيح هو ما ترتب عليه تعريف العمل الصحيح نقول من الأحكام الوضعية الصحة والفساد نقول العمل الصحيح ما ترتب عليه أثره الشرع وحصل به المقصود كالصلاة صلينا الآن صلاة العصر هل نحن مطالبون بالإعادة لا إذا نزيد صلاة صحيحة لو أن رجل صلى بدون وضوء نقال يقال له أعد الصلاة إذاً هذه الصلاة باطلة لأنها لم يحصل بها المقصود عقد بيع تم بي... تم العقد وانتفعت بالشيء المباع عقد عقد إيجار استأجرت الآن سيارة وانتفعت بها فهذا يسمى عقد إيجار صحيح أما إذا فقد الشيء فيسمى عقد فاسل أو عقد باطل نأتي إلى الحكم الخامس من الأحكام الوضعية وهو العزيمة والرخصة العزيمة والرخصة العزيمة والرخصة اختلف أهل العلم فيهما هلهما من الأحكام التكلفية أو هم من الأحكام الوضعية ابتداءهم من الأحكام الشرعية لأن الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية مظلة واسعة تحتها الأحكام التكلفية والأحكام الوضعية الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين أحكام تكلفية وأحكام وضعية الأحكام التكلفية الإيجاب، الندب، الإباحة، الكراءة، التحريم الأحكام الوضعية الشرط الشرط، السبب، المانع الصحة والفساد أو الصحة والبطلان الصحة والفساد الرخصة والعزيمة لكن بعض أهل العلم قال أن العزيمة والرخصة نعم هي من الأحكام الشدعية ولكنها ليست من الأحكام الوضعية إنما هي من الأحكام التكليفية لكن الذي عليه الأكثر أنها أن الرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية من الأحكام الوضعية والأمر قريب فالذين قالوا أنها من الأحكام التكلفية عرفوها بنفس التعريف والذين قالوا أنها من الأحكام الوضعية عرفوها بنفس التعريف تعريف الرخصة والعزيمة أولا نعرف معنى العزيمة في اللغة ونحن دائما لا نعرف الكلمة أو المصطلح نعرفه لغة واصطلاحا لغة يعني في لغة العرب واصطلاحا في اصطلاح من في اصطلاح علماء الفن الذي نتحدث فيه فمثلا لو أننا أردنا ان نعرف السنة نقول لغة لو نحن في درس لغة نقول لغة الطريقة سواء كانت مزمومة أو محمودة فيقال سنة فلان طاعت, طاعت الله ويقال سنة فلان المعصية أي طريقة المعصية فالسنة تطلق على الطريقة وإذا أردنا أن نعرف السنة وكل وقلنا في وكنا في درس حديث نقول السنة ما أضيف على النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة طب لو إذا كنا في درس أصول نقول السنة ما أضيف على النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وليس نحذف كلمة صفة طب هل أننا كنا في درس فقه نقول أن السنة ما ليس بواجب كالسنة كالرواتب فمعنى الاصطلاح أي في اصطلاح الفن الذي نتحدث عنه وما معنى كلمة في استطلاع نقال إصطلاح اللغات المصطلح إصطلاح اتفاق أهل الفن على تسمية شيء معين باسم معين فقطعة الإسفنج قطعة الإسفنج لو دخلت أي فصل من فصول الدراسة في التعليم الابتدائي في جمهورية مصر عربية أي أي حجرة دراسة أي فصل دراسي وأخذت قطعة هذه القطعة من الاسفنج, الإسفنج وقلت للأولاد ما ما هذه سيقولون بشورة فاصطلاح التلاميز أو اصطلاحه تلاميز ابتدائي ومعهم واصطلاح أيضا المعلمون معهم بتسمية هذه ال ايه القطعة بشاوره هذا يبأذن قطعة السفينج لو أردنا نتحدث عنها اصطلاحا يعني في اصطلاح التعليم الابتدائي يقول لك ايه بشاوره ربما أهل صنع أخرى يسموها شيء آخر فمعنى اصطلاحا أي اتفاق أهل فن معين على تسمية شيء معين بشيء باسم معين هذا معنى اصطلاحا العزيمة لغة يعني في لغات العرب مأخوذة من العزم وهي الإرادة المؤكدة عنده عزم عنده إرادة مؤكدة قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزما وقال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله فالعزم هي الإرادة المؤكدة قال الجوهري عزمت على كذا إذا أردت, فإذا أردت فعله وقطعت عليه يعني عزمت فعل أردت هذا الأمر أمر تأكيد اصطلاحا في اصطلاح من في اصطلاح علماء الأصول قالوا العزيمة هي الحكم الثابت هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن المعارض العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح وسأتي معنا هذا الكلام قال ابن السبكي تاج الدين السبكي تاج الدين السبكي هو ابن تقي الدين السبكي وتقي الدين السبكي هذا كان عصري شيخ الإسلام بن تيمية وكان بينه وبين الشيخ الإسلام بن تيمية من مناظرات وردود بينهما وتاج و... الدين السبكي ابن تقي الدين السبكي وتجد الدين السبكي لو كتب كسيرة مطبوعة منها طبقات الشافعية وله كتاب في أصول فقه يسمى رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب وهو مطبوع تقريبا في ثلاث مجلدات فيقول في تعريف العزيمة يقول العزيمة هي الحكم الأصلي الذي شرعه الشارع ولم يتغير من ذلك الوضع بعارض نقرب المعنى أكثر الصلاة في أوقاتها صلاة الظهر في وقتها عند زوال الشمس أربع ركعات هي العزيمة قصر الصلاة الظهر في الصفر صلاة الظهر في الصفر ركعتين هي الرخصة فمعنى العزيمة بالمعنى العام أن تؤدي العبادة كما شرعها الله كما شرها الله هذه تسمى العزيمة تحريم الميتة هي العزيمة اكل الميتة في بعض الأوقات للضرورة هي الرخصة صيام رمضان الصيام الامتناع عن الطعام التعبل بالامتناع عن الطعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذه هي العزيمة الإفطار بسبب السفر هذه تسمى ايه رخصة إذن معنى العزيمة عند علماء الأصول هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح هذا معنى هذا التعريف هي الحكم الثابت بدليل الشرع أصل الحكم فلو قلنا لك أن صلاة الظهر أربع ركعات في الوقت المحدد لها هذه هذه العزيمة قصر الصلاة هي الرخصة الرخصة لغة بسكون الخاء عبارة عن اليسر والسهولة لغة هو الرخص هو اليسر والسهولة يقال رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء يقول هذا الخضار رخص اليوم يعني تراجع وصار سهل الشراء والرخصة في الاصطلاح هو ما تغير من الحكم ما تغير من الحكم الشرعي لعذر شرعي ما تغير من الحكم الشرعي لعذر شرعي يعني ما تغير من الحكم الشرعي لعذر شرعي إلى سهولة ويسر تغير من ماذا من السهولة من تغير إلى السهولة واليسر تغير إلى السهولة وليس إلى الأشد ليس إلى الأشد بل إلى اليسر والسهولة مع قيام السبب الأصل للحكم نشرح هذا الكلام نقول أن الرخصة عند عند علماء الأصول قالوا أن الرخصة تغير الحكم الشرعي تغير الحكم الشرعي لعذر شرعي تغير بعذر شرعي بكلام بدليل شرعي تغير تغير الحكم الشرعي لعذر شرعي تغير إلى ماذا؟ من تغير إلى سهولة ويسر تغير إلى سهولة ويسر مع قيام السبب الحكم يعني صلاة الظهر صليت صلّى المسلم صلى ركعتين بسبب السفر تغيرت من أربعة إلى اثنين أي إلى سهولة ويسر مع بقاء العبادة كما هي أربعة إذا رجعت إلى بلدك ستصلي أربعة فالحكم ثابت ولكن لو عذر لو عذر معين تحولنا إلى السهولة واليسر مثال جمع الصلاطين للعزر الصفر والمطر وقصر الصلاة للمسافر وإباحة الميتة للمضطر خارج عن الأصل فإن الأصل أن تصل الظهر أربع ركعات والأصل أن لا تجمع بين الظهر والعصر والأصل أن لا تأكل الميتة كل هذا هو الأصل أما الرخصة فإنها حولت هذه الأمور إلى سهولة ويسر فجعلتك تجمع بين الظهر والعصر وتصل الظهر عتاين والعصر عتاين وتأكل الميت عند الضرورة فهذه تسمى ايه؟ رخصة فالعزيمة أصل الأحكام الشرعية العزيمة أصل الأحكام الشرعية أصل الأحكام التكليفية العزيمة أصل الأحكام التكليفية والرخصة الخروج عن الأصل والرخصة الخروج عن الأصل فقط بعذر لا بد من العذر والرخصة الخروج عن الأصل بعذر وعليه فالرخصة باقية ما دام العذر موجود والرخصة منتفية إذا انتفى العذر أظن الكلام واضح الرخصة باقية ما دام العذر موجود إنسان في صحراء فأذن له أن يأكل من الميتة حتى لا يموت فما دام لا زال تائها وجاء وقت آخر للطعام وأنه سيموت إن لم يأكل الرخصة باقية فيقال له كل فالرخصة باقية ما بقي العذر منتفية إذا انتفى العذر حكم الرخصة كثير من الناس من طلاب العلم يقولون الأصل أن تأخذ الأفضل أن تأخذ بالعزيمة ولا تلجأ إلى الرخصة الأصل أن تأخذ بالعزيمة ولا تلجأ إلى الرخصة نقول الأصل وهذا كلام غير علمي الأصل في الرخصة الإباحة ابتداءً الأصل في الرخصة الإباحة فهي تنقل الحكم الأصلي من اللزوم إلى التخيير بين الفعل والترك الأصل في الرخصة الإباحة فهي تنقل الحكم من اللزوم إلى التخيير فأنت مسافر وصائم مخير لك أن تكمل الصيام ولاكن تفضل فتنقل تنقل الحكم من اللزوم إلى التخيير بين الفعل والطرق لأن بين لأن مبنى الرخصة الرخصة مبنية على ملاحظة عذر المكلف ملاحظة عذر المكلف ورفع المشق عنه ورفع المشق والمشق عنه ولا يتأت تحصيل هذا المقصود إلا بإباحة المحظور يعني ما أرفع لا أستطيع أن أرفع عنك المشقة إلا بإباحة ما كان محظور إذن فالأصل في الرخصة الإباحة هذا هو الأصل العام ولكن قد تكون مندوبة قد يستحب لك أن تأخذ بالرخصة وقد تكون واجبة قد يجب عليك أن تأخذ بالرخصة وقد يكون الأخذ بالرخصة خلاف الأولى يعني الأولى أن لا تأخذ بها الأول ألا تأخذ بها إذن فالحاصل أن الأخذ والرخصة الشرعية يتفاوت, حكم يتفاوت حكمه إباحة وندبا ووجوبا وخلاف الأولى، فصار فصار حكم الرخصة على أربعة مراتب الأولى الندب الأولى الأولى التخير إباحة مخير، الثانية الندب، الثالثة الإيجاب، الرابعة خلاف الأولى، أما الأولى وهي التخيير بين الأخذ هناك رخص أن مخير أن مخير فيها لك أن تأخذ بها ولك أن تطرق أن تترك هذه الرخصة يعني هناك نقول أن الرخص على أقسام انتبه نقول الرخص على أقسام إما أن مخير لك أن تأخذ ولاك ألا تأخذ وإما أن تكون واجب عليك أن تأخذ بازاء الرخصة وإما أن يكون خلاف الأولى وإما أن يكون خلاف الأول وإما أن يكون يستحب لك أن تأخذ بعض الرخصة أما النوع الأول من الرخص وهي الرخص التي أنت مخير فيها لك أن تأخذ ولك ألا تأخذ مثل نظر المثال وبكثرة الأمثلة يتضح المقال كما يقال الفطر المسافر عند استواء حاله بالصوم والفطر يعني أنت مسافر أن صفر يعني الحالتان متساويتان أنت سواء أفطرت أو صمت لن يؤثر عليك مسافر سفر مريح أنت مستريح في الصفر ولن يؤثر عليك حتى في أمورك الدنيوية فلك أن تفطر ولك أن تصوم ولك أن تصوم في الصحيحين من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر. وكان لكثير الصومي فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وإن شئت فأفطر إذن إن كان الصوم الصومي كالإفطار من ناحيه المشقة فلك أن تأخذ بالرخصة ولك أن تترك الرخصة الثانية الدرجة الثانية, أو الدرجة الدرجة الثانية للرخص تفضيل الاخذ بالرخصة استحباب الأخذ بالرخصة الأولى أنت مخير الدرجة الثانية لا لا يستحب لك أن تاخذ بهذه الرخصة مثال نظر مثال قصر الصفر فإنها رخصة لماذا قلنا أنه, أنه يستحب لك أن تقصر في الصفر قلنا ذلك لأن جرى العمل النبوي على الأخذ فيها في جميع الأسفار قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وفي الصحيحين عن ابن عمر قال صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ليزيد في الصفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك وهذا في الصحيحين وفي مسلم في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته أي القصر في, في الصفر ويقول علامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وهو من الكتب النافعة التي تتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولم يثبت عنه البتة ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في صفره البتة يقول أبدا ابن القيم ينفي هذا نفيا تام يقول لم يثبت عنه البتة أنه صلى الرباعية أربعة إنما كان يقصر قال الحلطبي في تفسيره وأكثر أهل العلم من السلف والخلف على أن القصر سنة وهو قول الشافعي وهو الصحيح لماذا قلنا أن الأفضل أو السنة أن تقصر في السفر لأن هذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة الثالثة تفضيل الترك للرخصة الأفضل أن تطرأ أن لا تأخذ بالرخصة قلنا درجة الدرجة الأولى التخيير الثانية الاستحباب الثالثة الأفضل أن تترك هذه الرخصة مثال احتمال الاذى في الله لمن أكره على أن يقول كلمة الكفر بلساني فإن, فإن أراد أن يأخذ برخصة الله له ذلك لا شيء عليه فله ذلك وإن صبر واحتمل ولو بلغ هذا ولو بلغ هذا أن يقتل لكان له أفضل لأن هذا هو لان هذا طلقه المرسلين طريقة المرسلين انهم صبروا واحتملوا الاذى مثال آخر لتفضيل ترك الرخصة مثال ثاني الافضل فيه أن تترك الرخصة وان تاخذ بالعزيمه ترك الافطار في السفر عند عدم التضرر أو المشقه بالصوب يعني سفر رجل مسافر القاهرة بسياره مكيفه وفيها مثل السرير مثلا وهذا السفر صفر مريح، والربما يعني أريح من يعني أسل من بعض الناس المقيمين، فهذا الأفضل له، والمعنى أن إذا كان الصوم لا يعوق عن فعل خير ولا يشق على صاحبه، فالصائم حينئذ إذن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صام في سفره. ففي البخاري عن أبي الدرداء قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى كان الرجل يضع يده على رأسه من شدة الحر وليس فينا صائم إلا ما كان من النبي وابن رواحة, وابن رواحة الرابعة قلنا أن هي أربعة أقسام الأولى التخيل الثانية الندب الثالثة تفضيل ترك الرخصة الرابعة وجوب الأخذ والرخصة يجب عليك أن تأخذ بالرخصة والأبعد لو لم يأخذ بها لكان آثما مثال ذلك أكل الميت للمضطر دفعا للهلك عن نفسه فإن تحريم الميت إنما كان لضررها على النفس قال تعالى حرمت عليكم الميتة فحرمت لأنها تضر بالإنسان فحين كانت سببا للحياة أبيحت والهلاك أعظم الضرر بالنفس فيدفع الضرر الأكبر بارتكاب الضرر الأدنى بارتكاب الضرر الأدنى قال الزركشي في البحر المحيط الرخصة الواجبة كتناول الميت للمضطر بناء على أن النفوس حق لله وهي وهي أمان عند المكلفين فيجب فيجب الحفاظ على هذه الأمانة أو كما قال الزركشي قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسيره قال هل يجب الأكل من الميتة ونحوها إن خاف الهلاك أو يباح يعني الشنقيطي أصل هذه القضية في التفسير فقال هل الأكل على سبيل الإباحة أو على سبيل على سبيل الوجوب ولا على سبيل الإباحة يعني لك أن تأكل ولك ألا تأكل قال أظهر القولين الوجوب لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولقول تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه ومن هنا قال جمع من أهل الأصول أن الرخصة قد تكون واجبة والكلام الشنقيطي قد تكون واجبة كأكل الميتة عند خوف الهلاك وهو الصحيح من مذهب مالك وهو أحد الوجهين عند الشافعية وأحد الوجهين عند الحنابلة وهو مذهب ابي حنيفة مثال آخر للرخصة الواجبة كإصاغة اللقمة بالخمر لمن به غصة انسان عند غصة الطعام في حلقه سيموت ولا يوجد أمامه إلا الخمر او مشروب محرم فلو أن يدفع هذه اللقمة بشيء من هذا المحرم هنا يلد سؤال هل نقول أن أحكام الرخص قد تكون قد تكون أنت مخير فيها قد يكون الأولى تركها قد تكون واجبة قد تكون مستحبه هنا يرى السؤال هل تكون الرخصة محرمة؟ هل تكون الرخصة أو الرخصة ايسر من ذلك؟ هل, هل تكون الرخصة مكروهة؟ بعض علماء الأصول يسكن القسم يقولون الرخصة المكروهة والترخيص في مواطن الترخيص المشروع لا يكون محرما ولا مكروها أبدا لماذا؟ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته فالله عز وجل لا يحب مكروه ولا يحب حرام فما أحبه الله تعالى لا يصح أن نقول فيه مكروه أو محرم قال المردوي رحمه الله في الإنصاف إن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروه وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته فلا يصح التنزه عن أمر الله عز وجل يحب هذا الأمر قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام ترك الترخيص ترك الترخيص في مواطن الترخيص المشروع موطن الموت الترخيص ترك هذا الترخيص في هذا الموطن ترك الترخيص في مواطن الترخيص المشروع هو خلاف ما كان عليه صلى الله عليه هو خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من الصحابه والتابعين هذا خلاف ما كان عليه النبي فالتزام العزائم مع وجود فالتزام العزائم مع وجود مظان الرخص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما فيه فيه ما فيه أنواع الرخص الرخص لها أنواع الرخص لها أنواع وهي ثلاثه أنواع النوع الأول إباحة المحرم عند الضرورة النوع الثاني إباحة ترك الواجب النوع الثالث تصحيح بعض العقود مع اختلال ما تصح به رفعا للحرج يبقى أنواع الرخص سلاسة إحنا الأربعة التي تحدثنا عنها في البداية أحكام الرخص إنما نحن الآن نتحدث عن أنواع الرخص ثلاثة النوع الأول إباحة المحرم الرخصة تبيح لك فعل المحرم كالتلفظ بكلمة الكفر مع طمئنان القلب إذا أكره على ذلك قلنا قبل ذلك أن الأفضل أن تأخذ هنا بالرخصة ولكن يجوز لك الأفضل أن تأخذ بالعزيمة عند التلفظ بكلمة الكفر قلنا قبل ذلك أنه مثال على الأفضل أن تأخذ بالعزيمة ولكن يباح لك أن تأخذ بالرخصة يباح يجوز لك أن تأخذ بها قال تعالى إلا من أكلها وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا رخصة اباحت لك فعل محرم كذلك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر المضطر قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد اسم عليه وقال تعالى وقد فصّل لكم ما حرم عليكم إلا ما طرّتم إليه فالنوع الأول من أنواع الرخص فعل المحرم النوع الثاني من أنواع الرخص ترك الواجب أن تترك يرخص لك ويجوز لك أن تترك واجب أن تترك واجبا ولا اسم عليك في البخاري إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتوا. مثال على ذلك الفطر في رمضان للمسافر والمريض قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدت من أيام أخرى صيام رمضان واجب صيام رمضان واجب ولكن رخص لك في السفر أن تفطر رخص لك في المرض أن تفطر فالرخصة الأولى فعل الرخصة الأولى إباحة الحرام النوع الثالث من الرخص إباحة ترك الواجب النوع الثالث من الرخص تصحيح بعض العقود مع اختلال ما تصح به رفعا للحرج وتيسيل على الناس يعني هناك عقود فيها خلل الشارع يصحح هذه العقود رفعا للحرج نذكر مثال الإذن في بيع السلم بيع السلم أو السلف بمعنى واحد وهو, بي... وهو بيع سلعة آجلة موصوفة في الزمة بسمن مقدم زم سلعة معروفة أو عقود الاستصناع أنت ذهبت إلى رجل يصنع حجرة نوم هي الحجرة غير موجودة ولا يجوز لك أن غير, شيء غير مو... أن تبيع لا تملو غير موجود فأباح لك الشارع عقود الاستصناع أو عقود السلم ومعنى عقود السلم أو السلف بيع السلم أو بيع السلف أن تبيع سلعة آجلة لم يأتي, لم يأتي موعد البيع سلعة آجلة ولكن تكون موصوفة في الزمة معروفة بسمن مقدم وأجازته الشريعة رفعا للحرج رفعا إيه؟ للحرج فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلف في شيء ففي كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل معلوم أسباب الرخص وهي النقطة الأخيرة في من الأحكام الوضعية أسباب الرخص هناك أسباب تجعلنا نأخذ هي التي باحث لنا الأخذ بالرخص هذه الأسباب تقريبا سبع أسباب الأول ضعف الخلق المرض الصفر النسيان الجهل الإكراه عموم البلوى ضعف الخلق سبب الإسقاط التكليف عن الصبي والمجنون فالصبي غير مطالب الصلاة فأسقطت عنه المجنون أسقط عنه الأداء الفرائد بسبب ضعف الخلق المرض سبب للفطر في نهار رمضان من يؤدي إلى الرخصة أن تأخذ برخصة الفطر في نهار رمضان والصلاة من قعود إذا لم تستطع يبقى ضعف الخلق المرض السفر سبب للفطر والجمع والقصر النسيان سبب لإسقاط الاسم والمؤاخزة الأخرىية وصحة الصوم لمن أكل أو شرب ناسياً الجهل سبب لإسقاط المؤاخزة أيضا لأنه إذا لم بشرط أن يكون لا يوجد تقصير في طلب العلم الإكراه سبب للوقوع في في المحظورات دفعا للأذى عموم البلوى يعني رجل إنسان مبتلى بسلس بسلس البول وهذا شق عليه الاحتراز من هذا فأباحت له الشريعة أن يصلي بالكيفية التي بكيفيات معينة وبطريقة معينة مثلا والرخص أباحها الله عز وجل رحمة منه بالعباد لحاجة العباد إليها بهذا نكون انتهينا من الأحكام الوضعية التي هي السبب الشرط المانع الصحة والفساد الرخصة والعزيمة وبعون الله تعالى نبدأ في موضوع, في موضوع جديد في بحوث الملخص في أصول الفقه سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك